وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ لِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نبوا عنه قلنا لهم كونوا قعدة خاتئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوءا ربك لسير العقب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذن يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيوثعلنا وإي أثهم عرض مثله ألم يأخذ ألم يؤخذ عليهم مثا كتاب الله يقولوا على الله إلى الحق درس ما فيه والدار الآخرة قي أفلا تعقلون والذين يمسكنون